بسم الله الرحمن الرحيم. الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ من هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ خبير ألا فَأَمَّا إلا الله قُلُوبِهِمْ لكم منه نذير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 إلى الله برجعكم وهو على كل شيء قدير إلى الله برجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستوشون ثيابهم يعلمون ما يسرعون وما يعلنون وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَطَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وهو الذي خلق السماوات ولوض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن اخرنا عنهم العذاب إلى أمم معاداة لا ما يحبسوه ألا يوم ياتيهم ليس مصرفا عنهم ألا يوم ياتيهم ليس مصرفا عنهم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقن الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه إن وإنه ليؤوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذي صبروا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقولوا أي يقولوا لولا أنزل عليه كنز لو جاء معه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 فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أُنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو وأن لا إله إلا هو مسلمون؟ ما كان يريد الحياة الدنيوية.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 فما كان على بينة من ربه ويتله شاهد منه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة أولئك يؤمنون به ومين ويكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد هؤلاء كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هواء وجا ويبغون هواء وهم بلا اخرتهم كافرون أولائك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من فَلَهُمْ كُلُّ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي لا جرم أنهم في لآخرتهم لخسرون إن الذين آمنوا عم الصالحات وأخبطوا إلى ربهم وأخبطوا إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كلعما ولصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إن أخاف عليكم عذاب يوم ننيم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 upon a covenant from your Lord, and He gave me mercy from His hand, and He gave me mercy from His hand, so I am a witness over you. So ما أنا بطارد الذين آمنوا ملقو ربهم إنهم ملقو ربهم ولكن يأراكم قوما تجهلون ويا قومي من, من الله ويا قومي ينصرني من الله إن طردهم فلا تذكرون ويا قومي من ينصرني من الله إن طردهم فلا تذكرون ولا أقول لكم أيدي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لي يهم الله خيرا، الله أعلم بما الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر جدالنا فاتنا بما تعدنا امين الصادقين قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما انتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت انا انصح لكم ان كان الله ان كان الله يريد وَرَبُّكُم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ نَفْتَرِيهِ وَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ من مِّمَّا تُجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ إِنَّهُ لَنَذِيرٌ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 سخروا منه، قال إن تسخروا منه، فإن نسخروا منكم كما تسخرون، فسوف تعلم لبيته عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفرت نور كل نحمل فيها. نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا طليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها وموساها ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يا بني ركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء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 إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بني علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين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 مَن مَّعَكَ وَأَمَن سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ نَّكِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَّا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَن تَتَلَقَّىٰ مِن قَبْلِهَا هَٰذَا فَاصْبِرْ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ إلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ما لكم من إله غيره إن إنتم إلا مفتررون عليه أجر لنجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يوصل السماء عليكم بذرارا ويزدكم قوة للا قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينته وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء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 جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلاه واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفر ربهم ألا بعد لعاد قومه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من الله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توذوا إليه إن ربي قريب مجيب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 فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَ لِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فياخذكم عذاب قريب فاعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء آمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه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 ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء رسلنا إبراهيم بال قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِ لَكِرَهُمْ وَأُوَجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا قَالُوا لَا تَخَفِّنَا أُصِلْنَا إلَى قَوْمٍ لُطَّعَ وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَأِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت يا ويلتاه آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا مشهد إن هذا شيء إن هذا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قومه لوط إبراهيم الحليم لواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء آمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطنسي وَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ غَرَعٌ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهَرَعُونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ قَالَ يَا قَوْمِهَا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 قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو ان بكم قوة نواوي إلى حكمك الشديد قالوا يا لوط إن رسول ربك لي يصلوا إليك فسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت فسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد من إن المرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن إن مواعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وانطرنا عليها حجارة من سجلم وسوَمَتَنَّا إِنَّ رَبَّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعِيبٌ قَالَ يَقُومُ يَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ وَلَا تَأْتُونَ الْمِكْيَانَ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 رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أريد إلا لإصلاح ما استطعت وما توفق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيبه ويا قوم لا يجرم أنكم شقاق يا أن يصيبكم مثل ما أصابه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 شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجلناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتختموه وراءكم ظهريا إن يا ربي بما تعملون محيطاً ويا قوم على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنو فيها ألا بعدا لمدينة كما بعيد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 يَسْرِفُدُ الْمَرْفُودَا ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمًا وَحَصِيدًا وَمَا ضَلَّنَّاهُمْ وَمَا ظلمناهم وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عنهم آلهتهم الَّتِي يَدْعُونَ التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء آمر ربك وما زادوهم غير تتبيبا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود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 كما يعبد آذانهم من قبل، وإن لم وفق نصيبهم غير ما ولقد أتينا موسى الكتاب فاختل ففي ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريبين وإي كل المال يوفي ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير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 وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكران الذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيم قلوا بقيتيين هون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا من منا جينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهل ولن ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خنقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلنا نقص على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 تظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل مما تعملون.